دعاء قضاء الدين يقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك ويقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وظل الدين وغلبة الرجال